استغفر الله استغفر الله استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم اتوب اليه اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله